وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ, يبتغون فَضُّلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ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 إذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بايمان فقد حبط عمله فَقَد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا ماء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا, فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكٍ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 اذ همه قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وآمنتم بِرُسُلِي وعذبتمهم وأقربتهم الله قرضا حسنا لا أكفر لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَذِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَقْطِرُوا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 نَسُوهُ حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوهُ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 يهدي به الله من يتبع الوضوء صل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن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 يا اهلن كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم علاه فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم مدخلوا عليهم الباب أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكم مؤمنين.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 إلي يَدَكَ لِتَقُتُ لِنِمَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدٍ إِلَيْكَ لِأَقُتُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِي إِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ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 ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرِفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أي يقتلو أو يصلفون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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبانك لم من الله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 فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا قُرْآنٍ هُمُ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ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 فَعَسَى الله ان ياتي بالفتح أَوْ امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لوم تلاءم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم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 لولا ينهاهم الرضبانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم من ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم ولا أدخلناهم جنات نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون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 114. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 115. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يَا مَطْعِمُ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسقكم إن تبدلكم تسقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عف الله عنها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 وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذْ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْغَصِيَّةِ اثنانًا إثنان زواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضردة في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن آذل من الآثمين فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثما فأخران فأخران يقُومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِتْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مُرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّيَ إِلَهٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب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 شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك. وَإِن تُغْفِل لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تُغْفِل لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 112. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير